الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسولاً ألي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.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 الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ وَمِنَ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربان إنما تنذر الذين يخشون ربه بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه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 وَإِن يُكذِّبُوكَ فَقَد كذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا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 أو لم نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات أم آتيناهم كتاب فهم على بينة منه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 استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أو لم في الأرض فينظر.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 سمى الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله أكبر الله أكبر الله